بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أنا أنا أدعو. أنا يستجاب لي. أنا المفرطة. أنا المسرفة أنا المسرفة أنا المسرفة. دخلنا مع الباب الخارجي أنا ووالدتي فرأيت والله ما لم يخطر على باب هذا مريض يتأوه وهذا مصاب بحادث سيارة وثالث عيناه غائرتان لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة منظر عجيب لم أره من قبل يا الله سأن عن غرفته أخذتنا الممرضة إليه إنه في غرفة العناية وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب, التي الغرفة. في باب الغرفة أرى عيني في تنظر إليه وأمي واقفة بجواره ثم خرجت أمي التي لم تستطع إيفاده اخفاء دموعها. ومع فجر اليوم التالي مع فجر ذلك اليوم الحزين وانا في غرفتي بدأت، بدأت الأصوات تتزايد دخلت علي الخادمة مفزوعة دخلت علي عمتي تبكي زيارات مفاجئة أحداث سريعة تثر القادمون اختلطت الأصوات خيء واحد عرفته يا معلمتي أتدرين ما الذي حدث, الذي حدث لقد, لقد لقد مات مات أخي مات نور البيت قد سقطت من هول الخبر والدي ممسكاً بسماعة الهاتف ويبكي أول, أول مرة أرى والدي يبكي يا الله أتأمل في غرفته وعلى طاولته هذا هو مصحفه هذه يشرقه هذا هو إحرامه مسواك هذا هو مشلحه الذي قال لي سوخدوه لزواجي سوخدوه لزواجي أخوي طيب أخوي إنسان كم مرة ينصحني ويذكرني ويعاتبني إن الصلاة يوخيتي إن الصلاة يوخيتي إن الصلاة يوخيتي إن الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة يوخيتي طاعة الرحمة وفي الآخر هي الدنيا ما خلت ولا إيسا نودعها وتودعنا نخليها وتخلينا بلا عنوان ماذا لو كنت أنا الميتة بل ماذا لو كنت أنت الميتة, أنت الميتة في ذمة الله يا من فاح مرقده عطرا وطبت وطاب القبر والمدر في ذمة الله يا من لاح همته برا وإحسانا وللهدى درر في ذمة الله في الفردوس مسكنه له الرباء والنعيم الخالد النظر في ذمة الله يا من لا حهمة برا وإحسانا وللمزاد يا من نصر على الآثار ينصط إلا على الاذان في صلح وفي الموت خلف دار الغيب مستتر لا تامل العمر والايام راكضه وقد يجيء بما لم تحذر القدر في الدهر زجر وفي الاحداث موعظه فما لقلبي وقلبك ليس ينزده ونحن تغيرت أحوالنا ونحن البيت تغيرت, أحوالنا تغيرت البيت أحوالنا والدي بدأ يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء أصبح البيت حزينا كيف لا وهذا أول أسبوع يمر علينا من غير أخير أين التي لا زالت تسوف وتؤخر أين التي لا تزال إن تحت وطأة الهوى والشيطان مم مم مم مم متى نبدل حياة الإصراف وصطيع الأوقات إلى حياة الطاعة واغتنام الأوقات متى متى متى تبدلين متى حياة العبث من هجر للقرآن وهجر للصلوات إلى الحياة الطيبة متى والسعادة الأبدية متى متى متى متى إن الأسف كل الأسف أن تجد الكثيرات يؤخرنا الصلاة عن وقتها لأدفه الأسباب لأنها لم تعظم الله فهي مشغولة بالتسوق في المجمعات مشغولة بتصفح المجلات بمحادثة الصديقات أو متابعة القنوات والمسلسلات أخيتي. ألم تؤمني بالموت؟ أخيت. ألم تؤمني بأنكِ ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ أخيت. ألا تخافين من الموت وبغتته؟ أخيت. بماذا تغترين؟ بماذا تغترين؟ تغتري؟ بصحتك، بشبابك، إنه الموت. يا أخيت، يأخذ الصغيرة والكبيرة. إنه الله الموت. الله يا أخيت، لا الله يعرف العود. حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال رب ارجعوا.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 إلى متى يا أخيت؟ إلى متى يا أخيت؟ إلى متى يا أخيت؟ إلى متى يا أخيت؟ إلى متى يا إلى متى يا إلى متى يا اخيتي لقد حذرتك واخيتي ونصحتك واخيتي ولا أعلم الى متى تفرط من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصينا يا عبادي انما هي أعمالكم احصيها لكم مما وفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ومن وجد غير ذلك يا اخيتي يا اخيتي لا يلومن الا نفسها توبا نفسها وانقولها عائدة, عائدة تائبة تائبة تسديلات نور الهدى بالرياض تصحبكم مع محاضرة بعنوان دمعة تائبة لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي الحمد يا ذا الكبرياء ومن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر لك الحمد حمدا طيباً يملأ السما وأقطارها والأرض والبر والبحر لك الحمد حمداً صرمدياً مباركاً على كل حال يشمل السر والجهر لك الحمد حمداً طيباً أنت أهله على نعم أتبعتها نعم تتراء لك الحمد مقرون بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في مع عشر الإخوة والأخوات إن للتوبة فرحة ولدة لا يعلمها ولا يشعر بها إلا من ذاقها وجربها وما أعظمها من دمعة تلك التي تنهمر بعد ندم الغفلة والمعصية إن قوافل المقبلين والعائدين تزداد يوما بعد يوم ودموع التائبين لا تكاد تجف عند أي لحظة نداء للتوبة النصيحة. إنها لحظات من اللذة والسعادة تعجز عنها الكلمات، وإنما تستشعرها فطرة وقلوب المؤمنين والمؤمنات الذين ذاقوا حلاوتها، وتحركت ألسنتهم وجوارحهم تبع لها. وكم من دمعة تنتظر من صاحبها أن يأذن لها لتنزل وتقول قف مع نفسك قف لحظات قف وتأمل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم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 حمدا لله على سلامتك ماذا بك أراك على غير عادتك كأنك مرهقة أين نشاطك أين حيويتك التي كانت تملأ المدرسة فانفجرت باكية بحرارة وهي تردد إلى متى يا معلمتي إلى متى تجامليني وتقولين إلى نشاطي وأنت تعانين من شقاوتي وسوء معاملتي فإلى متى؟ إلى متى؟ بعدما ضاعت أوقاتي أين أنت عني؟ لم تفكري يوما أن تنصحيني وتوجهيني ولم تقفي معي لحظة لتحدريني تعلمين أنني من المفرطات كم كنت أسخر بزميلات الملتزبات والمحجبات فلا أطيق كلامهم ولا الجلوس معهم ألم أكن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 ولم يكن في البيت يا معلمتي ولم يكن في البيت إلا أخي أخي فقط الذي لا يمل ولا يفتر من نصحي لكنني للأسف لكنني للأسف لم تقع كلماته في قلبي إلا الآن نعم الآن بل كنت, كنت أتعجب من حاله وهمته بين نافلة أو سماع قرآن هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا يفتر ولا يمل كثيراً ما كان يأتيني وأنا أقلب القنوات ويذكرني بالله ويحذرني وينصحني وقد كنت أمكث أوقاتاً طويلة أمام هذه المنكرات والممنوعات ولم أشعر والله يوماً أنها منكر لأن قلبي أنس بها وألفها حتى أصبحت لا أرى المنكر منكراً أما هو فيا سبحان الله ما إن يسمع الأذى حتى ينادي في كل أرجاء البيت وينادي الصلاة الصلاة بل حتى في صلاة الفجر كنت أتعجب يا معلمتي أتعجب من صبره على والدي أتعجب من تحمله وهمته في كل يوم لإيقاظ والدي ووالدتي للصلاة ولن أنسى تلك الليلة وهو يطرق الباب على غرفتهم فقد كان يطرق الباب ويهرب ثم ينادي من بعيد الصلاة يا أبي حتى رأيت والدي يخرج من غرفته غضبان ويصفعه على وجهه ويصرخ في وجهه ماذا تريد كم مرة حذرتك من طرق الباب وأخي يبكي ويردد يا أبتاه أريد أن أنقذك من النار الصلاة الصلاة يا أبي هكذا والله كان يا معلمتي فلا إله إلا الله ما أحلمه وما أعظم همته ثم يعود إلي ويناديني وأنا لازلت أمام هذه القنوات الصلاة يا أخيتي ثم يخرج إلى المسجد وهو يردد لا تنامي قبل أن تصلي الفجر يا أختا بل في تلك الليلة عندما دخل علي غرفتي فقال لي أتسمحين لي من وقتك فجلس بجانبي وهو ينظر إلي أخيتي ألم تسمعي قول الله كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أخيتي ألم تؤمني بالموت؟ ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة، أخيتي؟ ألا تخافين من الموت وبغتته؟ بماذا تغترين؟ بصحتك، بشبابك، انظري لزميلاتك. ألم تحدثيني عن تلك التي توفيت في حادث؟ ألم تحدثيني عن تلك التي توفيت بمرض؟ إنه الموت يا أخيتى يأخذ الصغيرة والكبير. إنه الموت يا أخيتى لا يعرف العمر. فإلى متى؟ إلى متى يا أخيتي؟ فقلت, فقلت مهلا مهلا فلقد أخفتني فقال لقد حذرتك ونصحتك وأنذرتك ولا أعلم إلى متى تفريطك إلى متى تفريط أبي وأمي إلى متى تسوفوا لقد أصرفتم كثيرا وقد تعبت منكم لقد أتعبتموني ألا تساعديني عليهم؟ ألا تساعديني عليهم؟ متى تكونين عونا لي؟ متى؟ ثم سكت لحظات وهو يقول إنني سأسافر غدا إلى مكة مع زملائي وسأجتهد بالدعاء لك ولوالدي ووالدتي فخرج من البيت وهو يمسح دموعه فقد كان زملائه بانتظاره للسفر. وفي فجر اليوم التالي يا معلمتي سمعت طرقا على الباب بكاء وأصوات يا إلهي أتدرين ماذا جرى لقد وقع لأخي حادث وهو في طريقه إلى العمرة ونقل إلى المستشفى ركبنا مع والدي على عجل أمي بجواري تدعو له يا رب إنه ولد صالح ومطيع لم أره يضيع وقته أبدا ارحمه برحمتك يا رب دخلنا مع الباب الخارجي أنا ووالدتي فرأيت والله ما لم يخطر على باء هذا مريض يتأوه وهذا مصاب بحادث سيارة وثالث عيناه غائرتان لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة منظر عجيب لم أره من قبل سألنا عن غرفته فأخذتنا الممرضة إليه إنه في غرفة العناية وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أخي تنظر إلي وأمي واقفة بجواره ثم خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها سمحوا لي بالدخول والسلام عليه بشرطي ألا أتحدث معه كثيرا دخلت فقلت كيف حالك يا أخي تصبر تصبر يا أخي فالأمر بسيط فقال الحمد لله على كل حال عليك يا أخيتي بالدعاء لي لا تنسيني من الدعاء فقلت في نفسي أنا أنا أدعو أنا يستجاب لي أنا المفرطة أنا المسرفة نظر إلي وكأنه قد علم ما يدور في خاطري وقال وابتسامته على وجهه نعم أنت فإن الله إذا علم منك صدق النية وصدق اللهجة قبل دعائك واستجاب لك فمن أدى مقرع الباب لابد بد أن يفتح له فلا تنسيني من الدعاء فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة والحساب عسير والحساب عسير يا أخيتي وزادي قليل فقلت إذا كان زادك قليل على طاعتك وصلاتك وحرصك فماذا عني أنا فماذا عني أنا فماذا عنا نحن سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قال وبكيت لم أشعر أين أنا يا الله ماذا لو مكث أخي طويلا في المستشفى كيف سيكون حالنا في البيت بل ماذا لو لا لن يموت أخي يا رب يا رب أرجعه لنا لا أتصور البيت بدونه فخرجنا من المستشفى ولسان حالنا اللهم ارفع عنه البلاء اللهم اخرجه لينا سالما وصلنا إلى البيت استمرت عيناي في البكاء أصبح أبي خائفا علي أكثر من أخي لم يتعود هذا البكاء والانطواء في غرفتي تدخل علي والدتي وهي تردد تدخل علي والدتي وهي تردد هوني عليك يا بنيتي سيكون بخير. فقلت يا والدتي، يا والدتي نحن السبب. نعم نحن السبب. كم كان ينصحنا، وكم كان يذكرنا. بل ذهب إلى مكة، ذهب إلى العمرة من أجل من؟ من أجل من؟ من أجل أن يدعو لنا. قال لي سادعو لك ولوالدي ووالدتي. لكننا، لكننا فرطنا يا أمي. فاختاره الله ليبتليه من بيننا. تمضي الأيام تمضي الأيام يا معلمتي وأخي لا يزال في المستشفى ونحن تغيرت أحوالنا في البيت تغيرت أحوالنا والدي بدأ يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء اللهم اشفهي اللهم اشفهي حينها تذكرت أخي وهو يقول حينها تذكرت أخي وهو يقول لنتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفنا في الشدة أصبح البيت حزينا كيف لا وهذا أول أسبوع يمر علينا من غير أخي ومع فجر اليوم التالي مع فجر ذلك اليوم الحزين يا معلمتي وأنا في غرفتي بدأت بدأت الأصوات تتزايد دخلت علي الخادمة مفزوعة دخلت علي عمتي تبكي زيارات مفاجئة أحداث سريعة كثر القادمون اختلطت الأصوات شيء واحد عرفته يا معلمتي أتدرين ما الذي حدث لقد لقد مات مات أخي مات نور البيت لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا خرجت فزعة إلى الصالة خرجت فزعة إلى الصالة والدتي قد سقطت من هول الخبر والدي ممسكا بسماعة الهاتف ويبكي ويبكي أول مرة أرى والدي يبكي صرخت في وجهه أبتاه أريد أن أراه أريد أن أرى أخي بالله عليكم دعوني أراه عجزت حتى عن البكاء خرج أبي فلحقت به خرجنا إلى المستشفى وصلنا لغرفة أخي نظرت إليه وما إن قبلته على جبينه حتى حتى تذكرت تذكرت وهو على فراش الموت تذكرت قوله لا تنسيني من الدعاء فلم أعد أتمالك نفسي فلم أعد أتمالك نفسي في ذمة الله يا أخي يا من صليت الفجر حاضرا في ذمة الله يا من مت على سفر معتمرا في ذمة الله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 وقد يجيء بما لم تحذر القدر في الدهر زجر وفي الأحداث موعظة فمال قلبي وقلبك ليس ينزجر كم غر إبليس والأهواء من نفر واعظم الدنب إن الدنب يحتقر خرجنا من غرفته فإذا الأطباء فإذا الأطباء والممرضون في الممرات يبكون ويرددون اسم أخي فإذا الأطباء والممرضون في الممرات يبكون ويرددون اسم أخي وكأنه أول ميت في المستشفى جاء الطبيب المختص فاقترب من والدي وهو يقول عظم الله أجركم للأسف فوجئنا بنزيف داخلي لم نتمكن من إيقافه وكان قضاء الله أقوى فنسأل الله له الرحمة فقد كان نعم الشاب لم يمكث سوى إسبوع لم يمكث سوى إسبوع في المستشفى حتى انقلب هذا الجناح وكأنه دار للتحفيظ حتى انقلب هذا الجناح بالمستشفى وكأنه دار للتحفيظ فقد كان الجميع من أطباء وممرضين يتناوبون عليه يدعوهم ويصحح قراءتهم ويقرأ لهم بصوته المميز وهذا هو سبب حزن هؤلاء الأطباء والعاملين فقلت في نفسي فقلت في نفسي يا سبحان الله كنا نحمل همه وهم مرضه كنا نحمل همه وهم مرضه لكنه لكنه كان يحمل هم الدعوة وهم تصحيح قراءة القرآن أين الدعاء أين الهمة يا شباب الصحراء أين أنت يا معلمتي عن هذه الهمة لا تعرفين سوى المنهج ولم تعاتبيني مرة لترك صلاة أو طاعة عدنا إلى البيت أنزلني والدي وهو ذاهب لإكمال إجراءة الدفن دخلت البيت اقتربت من والدتي وهي تبكي بكاء مر فما عدت أدري أصبرها أم أصبر نفسي بل, بل حتى الخادمة التي أسلمت قبل أيام بفضل من الله على يد أخي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 من ذرفت دموعه ليالي طويلة وهو يحدثني عن الموت والحساب والآن هذه أول ليلة له في قبره أتأمل في غرفته وعلى طاولته هذا هو مصحفه وهذه أجرطته بل هذا هو إحرامه ومسواكه وهذا هو مشلحه الذي قال لي سوى خبهه لزواجي أتأمل في ملخصاته هذه... هذه نوتة هذه نوتة أرقامه هذا دفتر الأشعار وهذا تعليق لبن باز على عمدة الأحكاء كم كنت تصحيني في نصف الليل وتسمعني ما تحفظ من القرآن في كل صفحة كتب اسمي وأحيانا بأم فلا وما أنسى يوم رسوبي في الامتحان يا معلمتي يواسيني وانا أبكي وأشكي له يمسح دمعت بيده ويقول لي قلبي رهيف ما تحمل ترى تعبان لو تبكي ترى ببكي معك أزمان اشتقت له يا يمة اشتقت لقلبه الطيب أخوي طيب أخوي إنسان عاطيني ثوب من ثيابه يا يمة أبي أحطه بدولابي ليوم أشتاك أبي أتخيل في هذا الثوب فيه إنسان أبي أشوفه يمد يدي ويمسح على راسي ويقول منك أنا زعلان مرة أسبوع وما شفتك ثم يضحك ويقول امسح تراك اختي وخيتي ونظر عيني ولا قوة تفرقنا وحن أخوا أخوي طيب أخوي إنسان كم مرة ينصحني ويذكرني ويعاتبني إلا الصلاة يا وخيتي إلا الصلاة يا وخيتي وطاعة الرحمن وفي الآخر هي الدنيا ما خلت ولا إنسان، وفي الآخر هي الدنيا ما خلت ولا إنسان. نودعها وتودعنا، نخليها وتخلينا بلا عنوان. تذكرته يا معلمتي، وبكيت على أيام الضياع، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله، ودعوت الله أن يرحمني ويعفو عني، دعوت الله أن يثبته في قبره كما كان يحب أن يدعو. ثم سألت نفسي يا معلمتي ماذا لو كنت عن الميتة ماذا لو كنت عن الميتة أتدرين ماذا أقول بل ماذا لو كنت أنت الميتة فكيف سيكون مصيري ما هو مآلي لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني بكيت بحرقة أتذكره كلما دخل علي غرفتي وكلما دخلت عليه في غرفته ودموعه يخفيها عني كيف أنساك يا أخي كيف أنسى نبرات صوتك التي لا تفارقني كيف أنسى مواعظك من ينصحني من بعدك يا أخي من يذكرني بالله من بعدك يا أخي تذكرت كلماته وهو يقول عودي إلى الله توبي إلى الله ويرددت يا أخيتي من الذي يبسط يده في الليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل من الذي ينادي يا وخيتي في كل ليل هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له من من إنه الله إنه الله يا وخيتي من الذي ينادي يبن ابن آدم يبن ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي من الذي ينادي يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فما أعظمها من كلمات والله يا معلمتي وقد كنت غافلة مسرفة على نفسي في المعاصي والشهوات خرجت من غرفته وأذان الفجر قد ارتفع ولكن ما عذبه هذه المرة أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن لفلفت رداءي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر صليت صلاة مودع صليت صلاة مودع كما كان أخي يصلي في آخر الليل فوالله ثم والله أبشرك يا أخي أبشرك يا أخي أني تبت الآن وسأستقيم كما كنت إن شاء الله وسأناجي ربي كما كنت تناجي، فقد علمت السعادة التي كنت تنعم بها ويا أبي لا تحزن على أخي فقد فقد بقي لنا رب أخي لقد ذهب أخي لحبيبه ذهب لربه فمن لنا غير الله ومن لنا غير الذي لا إله سواه من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين والآن يا معلمتي هذا هذا أول يوم أبدأ فيه بصلاة الفجر في وقتها هذا أول يوم أبدأ فيه بصلاة الفجر في وقتها وأعاهدك بتوبة وثبات وأعاهدك بتوبة بتوبة وثبات، فأين أخوات الملتزمات؟ أين أخوات الملتزمات؟ أريد الانضمام إليهن، أريد الانضمام إليهن، وهكذا وهكذا وهكذا أحياه الله بموت أخيها، فيا أيتها الأخوات، فيا أيتها الأخوات، وقد سمعتنا. وقد سمعتُن كيف كانت توبة هذه الأخت ورأيتُن ندمها وحسرتها ورجوعها فإن التي أين التي لا زالت تسوف وتؤخر أين التي لا تزال تئن تحت وطأة الهوى والشيطان متى متى هيّتها الأخوات متى نبدل حياة الإسراف وتضيع الأوقات؟ إلى حياة الطاعة واغتنام الأوقات متى متى تبدلين حياة العبث من هجر للقرآن وهجر للصلوات إلى الحياة الطيبة والسعادة الأبدية إن الأسف كل الأسف أن تجد الكثيرات إن الأسف كل الأسف أن تجد الكثيرات يؤخرنا الصلاة عن وقتها لأدفه الأسباب أخرت الصلاة. نعم أخرت الصلاة لأنها لم تعظم الله فهي مشغولة بالتسوق في المجمعات مشغولة بتصفح المجلات مشغولة بمحادثة الصديقات أو متابعة القنوات والمسلسلات ثم إن تفضلت بأداء الفريضة فهي كالعادة نقر كنقر الغراب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 وتهاونت في الصلوات والطاعات استولت الوحشة على صدورهن وتمكنت الكآبة من نفوسهن وساد القلق في حياتهن وتسلطت الشياطين عليهم فلا تسأل عن القرآن وهجره ولا تسأل عن النواثل وتركها فماذا بعد هذا؟ فماذا بعد هذا؟ أما آن الأوان أن نتوق؟ أما آن الأوان أن أما آل الأوال؟ ألن أعود؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وما مزل من الحق؟ قولي بلا والله قد آن قولي بلا والله قد آن قولي كفاني ذنوبا وعصيا قوليها قبل فوات الأوال أما آل الأوال أن نعود؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟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 فلا يحركه إلا الله وإذا تحرك الندم في القلب يا أخيتي فإنه بشارة لتوبة الله على عبده يتحرك الندم حينما يحدث الإنسان نفسه حينما يحدث الإنسان نفسه فتلومه نفسه ويلومه قلبه ما كان ينبغي أن تكون من هؤلاء المفرطين ما كان ينبغي أن تكون من هؤلاء المسوفين فإذا ندم جنانه تحرك لسانه فقال رب اغفر لي فإذا ندم الجناح ونطق اللسان فتح الله أبواب السماوات فإذا قبل الله استغفار العبد وقبل الله توبته أصلح حاله ووفقه للإقلاع عن الذنوب والمعاصي وما من عبد وما من عبد تائب صادق في توبته وما من عبد يذنب ويريد أن يصدق في توبته إلا حركه إلى الله خوفه من الآخرة إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة فكم من عبد فكم من عبد كان من إخوان الشيطان فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف وكان فصار صواما قواما قانتا لله ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كلنا ذو خطأ كلنا ذو خطأ والله يمهل ولا يهمل كلنا ذو خطأ والله يحب التواب كلنا ذو خطأ والله يحب المتطهرين فتح باب التوبة أمام المخطئين ليتوبوا ويعودوا فيغفر لهم ما اقترفوه من إثم وخطيئة من الذي بيننا وبين الله من الذي بيننا وبين الله من الذي بينك وبين الله ليس بيننا وبين الله أحد ليس بيننا وبين الله ترجمان ولا حجاب ولا جن ولا إنسان يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يناديه العبد بالدم، لا يعلمه إلا هو سبحانه الرب فيستره ويرحمه في الدنيا والآخرة فكيف يعص الله كيف يعص الله من علم؟ أنه سيقف بين يديه حافيا عاريا، وأنه سيقف بين يدي الله، وأنه سيقف بين يدي الله لا مال ولا بنو وأنه سيقف بين يدي الله لا ينظر الله إلى حسبه ولا إلى نسبه ولا إلى غناه ولا إلى عزه ولكن ينظر إلى عمله. الله أكبر. ما أرحم الله بعباده. يناديهم. يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقرضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من الذي يرحم التائب ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين أليس هو الله من الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعدرة والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزل بها رحيما فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله إن أردت التوبة فلماذا لا تبتئي فلماذا لا تبتئي إن الله يريد أن يتوب عليك نعم إن الله يريد أن يتوب عليك يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف تأملي تأملي يا أخيتي تأملي يريد الذين يتبعون الشهوات نعم يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بتبرج المرأة أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بسفور المرأة أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بنزع الحجاب أن تميل ميلا عظيمة يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بقيادة المرأة واختلاط المرأة مع الرجال أن تميل ميلا عظيمة يريد الله يريد الله نعم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف نعم والله.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 من الذي يدعي الآن ويقول أن القرآن وأحاديث أبي هريرة نزلت في عصر ووقت يختلف عن هذا الوقت أهم اليهود؟ أهم النصارى؟ إنهم وللأسف ممن يدعي الإسلام بل وتحت مظلة الإسلام يحارب الدين وأهله لقد نجح العدو في هذه المرة بأن جعل من أبلاء هذه البلد المباركة فئة اتبعوا الشهوات فباتوا وأصبحوا يتكلمون بلسان العدو ويعبرون عما يريد وتحت في ظل الضوابط الشرعية زعموا بل أوجدوا, أوجدوا وللأسف ما يسمى بمشايخ الشاشة ومفتي الفضائيات نعم أباح للناس والعياذ بالله أموراً محرمة فهذا يفتي بباحة الغنى وآخر يفتي بباحة أكل الربا وثالث يبيح بجواز سفر المرأة من غير محرم ورابع وعاشر فتميع أحكام الدين بسبب مشايخ الفضائيات بأدلة منكوسة وحجج واهية فبالله عليكم هذه الجرائم الأخلاقية التي تزعجنا بأخبارها يوميا وهذه المشاكل التي أيضا نسمعها يوميا في مجمعات تجارية وفي الأسواق العامة وما يحصر بين البنين والبنات ما هي والله إلا بعض آثار هذه القنوات وهذه الشبكات وما هي إلا إرهاصات وإنذار بشيء أخطر من ذلك لا يحمد عقباه إن لم يتغمدنا الله جل جلاله برحمته نسأل الله جل وتعالى الستر والعافية نعم والله يا أخيت يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فالتوبة التوبة والثبات الثبات فهذه هذه هي الأزمة التي تمر بالأمة ويحمل حملها الدعاء المخلص والصالحون الطيبون من أمثالكم. فالوضع بحاجة والله إلى تكاتف وشعور الجميع بالمسؤولية وأن نبدأ بإصلاح أنفسنا وبيوتنا وأن نهتم وأن نتابع أولادنا وبناتنا بكل دقة ولا يزال الطرق ولا يزال الطرق حتى نغمس في الشعوات ولكن, ولكن وللأسف يتساقط الكثير ولن تترك المرأة تنكري ولن تترك المرأة فالثبات الثبات تذكري أخيتي أنك ستقفي نعم ستقفين بين يدي الله تنادينه رباه رباه تنادينه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا بعد ان ذهبت اللذة وانقضت الشهوة وأعقبها العذاب والهواء وأحاط بك ضيق المعاصي فتنظرين يمينا وشمالا فإذا بالنفس الأمارة بالسوء قد خذلتك وإذا بالشيطان المريد قد خذلك فلم تجد إلا ربك لكي في بين يديه معتذرة وتقف بين يديه نادمة تائبة منكسرة فتنادي ربك وأنت على يقين أن الله أحلم وأرحم وأن الله أوفى وأكرم وأنه وإن كانت ذنوبك كبيرة فالله أكبر من كل شيء وإن كانت عيوبك كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحلي فتقفين بين يدي الله منكسرة أسيرة حسيرة مؤمنة بربك موقنة برحمته فتناديه يا رب يا رب وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءاتك ولكن يفرح بإنابتك وتوبتك فتفتح أبواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات فتنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي فينادي أرحم الراحمين وينادي خير الغافرين يا ملائكتي علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنوب قد غفرت لعبدي وقد يكون العبد ابن ستين وسبعين فيغفر له في طرفة عين لا إله إلا الله تأملي خيتي تأملي فوالله فوالله ما إن تقبلين على الله ما إن تقبلين على الله حتى تتساقط الذنوب حتى تتساقط الذنوب تأملي كيف تتساقط الذنوب كيف تتساقط الذنوب عند الوضوء بدءا بالوضوء بماذا يبشرك عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرب وضوءه أي الماء الذي يتوضى به فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وانه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء فلا إله إلا الله وكذلك عند السجود ما من عبد يسجد لله يسجد لله سجدة إلا حطت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة فلا إله إلا الله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 فلا إله إلا الله وهذا بعد كل صلاة فكيف بالصلاة, فكيف بالصلاة فكيف بالصلاة فكيف بالصلاة يا من تؤخرين الصلاة وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر العظاته فتتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله وتمجيد الله إلا غفر الذنوب فلا إله إلا الله ما أحلمه وما أرحمه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا بعفوه وبإحسانه وبره فما أعظمها من لحظة فما أعظمها من التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه فمن تاب تاب الله عليه ومن أناب إلى الله أحبه الله وآواه من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفتر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفقكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ومن غير ذلك يا اخيتي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه, فلا يلومن إلا نفسه. من تقرب مني شبرا تقربت منه دراعا. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة فيا لحسرة الغافل فيا لحسرة الغافل ضيعوا أمر الله ضيعوا أمر الله ضيعوا أمر الله في شهوات ومتاع وملذات واستمتاع تقلبوا في الملاهي وما علموا أن الموت أخفى لهم خطوبا ودواهي فيا لمفازة المتقي عاش طائعي وماتوا موقني وبعثوا فائزي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى أما الذين آمنوا وحملوا الصالحات فلهم جدات ما ونزلا بما كانوا يعملوا وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا فما هم النار, النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فيا من, يا من تبحثين عن التوبة انطرحي بين يدي الله وانكسري لله واصرخي طالبة من الله النجدة الله هو الرحمن الرحيم الودود الحلي فهو قابل التوب فتوب إليه وانطرح بين يديه واسدق الله تعالى يصدق الله فتوب يخيه توب يخيه توب توبة النصوح فوالله إن الباب لا يزال مفتوحا فوالله إن الباب لا يزال مفتوحا يا من أسرفت على نفسها بالمعاصي يا من ضيعت الصلوات يا من هجرت القرآن يا من ضيعت القرآن يا من ضيعت الحقوق والواجبات توبي توبة النصوح فوالله إن الباب لا يزال مفتوحا اللهم إننا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم إننا نستغفرك إنك كنت غفارة أرسل السماء علينا مدرارا واطر عيوننا بصلاح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا من الصالحين أسأل الله أن يرينا من بنات المسلمين وأمهات المسلمين وأخوات المسلمين ما تقر به لاعين صالحات قانات تائبات عابدات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الصحيح. تمت العمليات الصوتية والإخراج بستوديوات البصائر للإنتاج الإعلامي الجبيل هاتف رقم صفر ثلاثة ثلاثة, ثلاثة ثلاثة واحد